أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأن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 نزل من حميم وتصبية جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم